ألا ساء ما يزرون، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهم، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، أ فلا تعطلون. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسلاً من قبلك فصدرو على ما كذبوا وأوثوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبء المرسلين.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 فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ